بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قزوة الطائف في شوال سنة الثمان عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث فسمعته يقول لعبد الله بن أمية يا عبد الله أرأيت إن فتح الله عليكم, أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتجبر بثمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم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 هذه الترجمة باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان وقعت هذه الغزوة بعد غزوة حنين مباشرة وذلك أن مالك ابن عوف النصري قد تقدم معنا أنه من تزعم تحريض ثقيف وهواز ومن حولهم من قبائل على مقاتله النبي عليه الصلاة والسلام فكان انهزم الله سبحانه وتعالى في الغزوه التي مرت معنا وهي غزوه حنين ولوا مدبرين فكان كانت غنيمة غنيمه للمسلمين فترك النبي عليه الصلاة والسلام تلك الاموال وجعل عليها صلى الله عليه وسلم من جعل ولم يقسمها حتى يفرع من أمر هؤلاء وعرفنا أن فلولا من هؤلاء من ذهب إلى أوطاس ومن من ذهب إلى أمكن أخرى فكان يرسل السرايا عليه الصلاة والسلام في إثر هؤلاء أما هو صلى الله عليه وسلم فقد اتجه بجيش المسلمين إلى الطائف لمحاصرتهم ومالك بن عوف النصري كان ممن رجع إلى الطائف وتحصنوا بحصونها وكانت لهم حصون منيعة في الطائف وأيضا جعلوا في تلك الحصون من الطعام ما يكفيهم لمدة سنة فكانوا في تلك الحصون المنيعة وقد حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يرمون على المسلمين بالنبل وقطع الحديد المحمات بالنار فحصل لبعض المسلمين شيء من الأذى والضرر بذلك وكانوا في حصون منيعة فحاصرهم عليه الصلاة والسلام مدة قيل سبعة عشر يوما وقيل سبع وعشرين يوما وقيل أربعين يوما حاصرهم عليه الصلاة والسلام مدة من الزمن واستشار عليه الصلاة والسلام أصحابه في أمرهم وجاء في كتب سير أنه عليه الصلاة والسلام استشار نوفل بن معاوية استشار نوفل بن معاوية وقد مر معنا خبر هذا الرجل وذكر نبئ إسلامه وانه عاش 120 سنه 60 منها في الاسلام في الجاهليه هو منها في الإسلام فاستشاره النبي عليه الصلاه والسلام في امر هؤلاء فقالهم كثعلب في جح قالهم كثعلب في جحر قال إن أقمت عليه أخدته إن رصدت جحره وأقمت عليه محاصرا له مدة من الزمن أخدته قال وإن تركته لم يضرك وإن تركته لم يضرك فأشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام استقر أمره على ترك الحصار والرجوع إلى الموضع الذي جعل فيه عليه الصلاة والسلام الغنيمة التي حصلها المسلمون من غزوة حنين لقسمها بين الناس وكان جعلها قد جعلها في موضع بين مكة والطائف صلوات الله والسلام عليه وسيأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد إنهاء الحصار والقفول وقال للصحابة ذلك فثقل عليهم وقالوا نذهب ولا نفتحه أي الطائف فقال أغدوا على القتال أم هلهم أيضا مزيد وقت قال أغدوا على القتال فغدوا فأصابهم جراح فأصابهم جراح فقال إنا قافلون غدا إن شاء الله فاعجبهم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي الحديث بذلك الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى موضع قسم الغنيمة وسيأتي الحديث عنه ومن الله وهو المتفضل على من يشاء من عباده من بالهداية على مالك ابن عوف النصري الذي حرض الجميع وحرك تلك الجيوش وألبهم على قتال المسلمين من الله سبحانه وتعالى عليه بالإسلام وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فولاه صلوات الله وسلامه عليه على أهل الطائف صلى الله عليه وسلم في هذا أن الهداية أمرها بيد الله ومر معنا كثير ممن كانوا في عداء شديد للإسلام وللنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وقتل لأعداد من المسلمين ثم من الله عليهم بالهداية فأصبحوا أنصارا للدين وأعوانا له والفضل بيد الله سبحانه وتعالى يمن به على من يشاء والله ذو الفضل العظيم قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث هو من يتكسر في كلامه ويتأنث في, في مشه وحركاته وكلامه فيقال لمن كان كذلك مخنث من التخنث وهو التشبه بالنساء والمحاكات لهم قالت كان عندي فسمعت هذا المخنث يقول لعبد الله بن أمية يا عبد الله أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان أي ابن سلمة فعليك بابنة غيلان أي ابن سلمة فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان أي مشيرا إلى سمن هذه البنت قال فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكن هؤلاء المخنفين من كان بهذه الصفة وجاء في بعض الأخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام أجلاه أي أخرجه صلى الله عليه وسلم والحديد ذكر هنا لأن فيه اشاره الى ما يتعلق بفتح الطائف نعم قال رحمه الله تعالى ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فلم ينل منهم فلم ينل منهم شيئا قال إنكم قائلون ان شاء الله فثقل عليه قال انكم فقال انكم قافلون ان شاء الله فسال عليه وقالوا نذهب ولا نفتحه وقال مره نقفل فقال قدو على القتال فغدوا فاصابهم جراح فقال انا قافلون غدا ان شاء الله فعجبهم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم اورد رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فلم ينال منهم شيئا لأنهم كانوا في حصون منعة وكانوا من الداخل وهم في تمك الحصون يرمون المسلمين بالنبل ويرمون هم أيضا بسكك أي قطع الحديد المحمات بالنار فحصل لعدد من المسلمين شيء من الأذى والضرر بذلك فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوقف عن حصار الطائف وأن يرجع صلوات الله والسلام عليه فلما ذكر ذلك للصحابة قالوا نذهب ولا نفتحه وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وشدة اهتمامهم وعنايتهم به رضي الله عنهم أرضاهم قالوا نذهب ولا نفتحوا وقال مرة نقفل فقال أغدوا على القتال أي أعطاهم عليه الصلاة والسلام فرصة لألبقاء فغدوا فأصابهم جراح أي بسبب النبل وقطع الحديد التي تلقى من داخل الحصون فأصابهم جراح فقال إنا قافلون غدا إن شاء الله فعجبهم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال رحمه الله عن سعد وأبي بكرة رضي الله عنهما قال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام نعم. وفي رواية أما أحدهما فأول مرما سهم بسهم في سبيل الله وأما الآخر فكان تسور حسن الطائف في أناس فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثالثا ثلاثة وعشرين من الطائف قال عن سعد وأبي بكرة عن سعد بن أبي وقاص وأبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام من ادعى أي نسب نفسه إلى غير أبيه نسب نفسه إلى غير أبيه وهو يعلم أي عن علم بذلك يعلم أن من انتسب إليه ليس أبا له فانتسب إلى غير أبيه وترك النسبة أو نسبة نفسه إلى أبيه قال فالجنة عليه حرام وهذا وعيد وعيد لمن فعل ذلك أما إن كان مستحلا. فإن هذا الاستحلال كفر موجب للخلود في النار وعدم دخول الجنة وأما إن لم يكن مستحلا فهذا نص من نصوص الوعيد حكمه حكم سائر نصوص الوعيد مثل قوله لا أدخل جنة قتات ونحو من الأحاديث التي جاءت في الوعيد لأهل الكبائر هذا الحديث من رواية سعد وأبي بكرة فجاء في رواية ذكر شأن هذين الصحابيين رضي الله عنهما كأنه يقول حسبك بهما أي راوي هذا الحديث قال أما أحدهما وهو سعد رضي الله عنه أما أحدهما وهو سعد رضي الله عنه فأول مرما بسهم في سبيل الله فأول مرمى بسهم في سبيل الله ومر معنا ذكر ذلك وأما الآخر فكان تسور حصن الطائف وهذا موضع الشاهد من سياقتي هذا الخبر لهذه الترجمة قال وأما الآخر وهو أبو بكرة رضي الله عنه فكان تسور حصن الطائف في أناس فجاء إِلَى النبي عليه صَلَّاةُ والسلام وفي رواية فَنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثالثة ثلاثة ثلاثة, ثلاثة ثلاثة وعشرين من الطائف ثالثة ثلاثة وعشرين من الطائف تسوروا الحصن وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في رواية عند الطبران أنه رضي الله عنه تدلى ببكرة أنه تدلى من الحصن ببكرة فكنية بأبي بكرة قيل أن هذا سبب تكنية بهذه الكنية بأبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه نعم قال رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال ألا تنجزني ألا تنجز لي ما وعدتني فقال له أبشر فقال قد أكثرت علي من أبشر فأقبل على أعنوشا وبلال كهيئة الغضبان فقال رد البشرى فاقبل أنتما قال, قال قبلنا ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومجف فيه ثم قال ابشرا ثم قال اشربا منه وافرغ على وجوهكما ونحوركما وابش وابشرا فاخذ القدح ففعلا القدح ففعلا فنادت فنادت ام سلمة رضي الله عنها من وراء الست أن افضل لامكما فأفضل لها منه طائفة ثم أورد هذا الحديث حديث أم المؤمنين حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة نازل بالجعرانة الجعرانة هي الموضع الذي جعل فيه النبي عليه الصلاة والسلام الغنيمة التي حصلها المسلمون من غزوة حنين وذهب إلى الطائف قبل أن تقسم ولم يقسمها إلا بعد أن رجع صلوات الله وسلامه عليه قال وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة الصواب بين مكة والطائف كما نبه على ذلك أهل العلم فقوله والمدينة وهم من بعض الرواة كما نبه على ذلك أهل العلم قال بين مكة والطائف ومعه بلال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عرابي فقال ألا تنجز لي ما وعدتني أي من الغنيمة؟ ألا تنجز ما وعدتني أي من الغنيمة غنيمة حنين فقال له أبشر قال له أبشر يعني أمره بشره وأمره أن يتأنى ويصبر حتى يأتي القسم أو يتم القسم فينال نصيبه فقال له أبشر فقال قد أكثرت علي من أبشر قال قد أكثرت علي من أبشر فقال النبي عليه الصلاة والسلام أقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان أي من كلمة هذا العرابي وقلة صبره ونفوذ صبره فقال رد البشرى قال رد البشرى أي بشرت لكنه ما قبل البشرى لقلة أناته وقلة صبره وإلا يكفي أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبشر تكفي هذه الكلمة من الصادق الوعد الأمين صلى الله والسلام عليه وسلم فاقبل أنتما فاقبل أنتما قال قبلنا قال قبلنا ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه مج فيه أي تمضمض بشيم الماء ومجه في الإناء ثم قال اشرب منه وأفرغ على وجوهكما ونحوركما وأبشرا وهذا فيه بركة ما لامس جسده عليه الصلاة والسلام ومن فصل منه وكان الصحابة يتسابقون إلى فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أمر خصه الله تبارك وتعالى به فجسمه عليه الصلاة والسلام مبارك وايضا ما لامسه من فضل وضوء وماء أو نحو ذلك فصنع ذلك عليه الصلاة والسلام وأعطاهما هذا المال ليشربا وليفرغا على وجوههما ونحورهما وبشرهما عليه الصلاة والسلام وهذا الأمر من خصائصه هذا الأمر من خصائص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولا يجوز أن يفعل مثله مع غيره مهما علت مكانة الشخص وعلت منزلته هذه بركة خص الله تبارك وتعالى بها نبيه الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال فأخذ أي أبا أبو موسى وبلال القدح ففعل أي ما أمرهما به عليه الصلاة والسلام فنادت أم سلمة أم المؤمنين من وراء الستر أن أفضل لأمكما أفضل لأمكما أي أبقيا من هذا الماء لأمكما أن أفضل لأمكما فأفضل له لها منه طائفة رضي الله عنها وعنهما وعن الصحابة أجمعين نعم قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم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 لسلكتوادي الأنصار أو شعب الأنصار ثم ختم رحمه الله بهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من الأنصار, ناسا من الأنصار لأنه لما شرع عليه الصلاة والسلام في قسمة الغنيمة كان يقسم الغنيمة مع الحرص على نفع الناس في دينهم ولهذا كان يعطي بعض حديث الإسلام ممن لهم مكانة ومنزله. يعطيهم الشيء الكثير تأليفا لقلوبهم صفان بن أمية أعطاه قيل مئة ناقة وقيل ثلاثمئة ناقة فكان يعطي حدث العهد بالإسلام ولا سيما من كبار هؤلاء تأليفا لأمية يتألف قلوبهم بذلك فيعطي الرجل وغيره أحب إليه منه لكن يعطي هذا تأليفا لقلبه وذاك لا يعطيه أو يعطيه الشيء, الشيء القليل لما عنده من الإيمان لما عنده من الإيمان ولهذا جاء في حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلاً وترك روجلا هو أعجب إلي منه فقلت ما لك عن فلان وإني لأراه مؤمنا قال أو مسلما فعاد النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال في تمام الحديث إني لأعطي رجالا وأدع آخرين لما جعل الله سبحانه وتعالى في قلوبهم من إيمانه كما جاء عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فجمع الأنصار وبين لهم هذا الأمر صلوات الله والسلام عليه قال إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة حديث عهد بجاهلية ومصيبة أما كونهم حديث عهد بجاهلية فإن كثير من هؤلاء أسلم عام الفتح أسلم عام الفتح فأعطاهم من غنائم حنين عطاء جزلا تأليفا لقلوبهم, تأليفاً لقلوبهم. قالوا الأمر الآخر أنهم أيضا حدث عهد بمصيبة حدثا عهد بمصيبة فتحت بلدهم وقتل من قتل من أكابرهم فهم حدثا عهد بمصيبة فكان يعطيهم تأليفا لقلوبهم يعطيهم تأليفا لقلوبهم وهذا لما كانوا حدثا عهد بجاهلية لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق في غزوة حنين مروا على سدرة كما جاء في حديث بواقد الليفي مروا على سدرة للمشركين يعلقون عليها أسلحتهم ينوطون بها أسلحتهم تبركا واعتقادا في تنكاء الشجرة فقالوا اجعل لنا ذات أنواط مثل ما لهم ذات أنواط قالوا ذلك لأنهم حدث أهد بجاهلية ما أبصر الإسلام بعد ولا عرف تفاصيله ومعانيه وحقائقه حدث أهد بجاهلية ولهذا تدخل عليهم أمور من أعمال الجاهلية لا يظنون لكونهم حدثا عهد بإسلام منافاتها لدين الله تبارك وتعالى فكان يتألفهم ويعطيهم أكثر من غيرهم تأليفا لقلوبهم ولهذا قال وإني أردت أن أجبرهم أي على مصابهم قول أجبرهم هذا يتعلق بقول مصيبة وأتألفهم هذا يتعلق بكونهم حدثا عهد بجاهلية ثم قال للأنصار صلاة الله عليه وسلم عليه أما ترضون, أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم قالوا بلى ثم قال مبينا مكانة الأنصار عنده ومنزلتهم في قلبه عليه الصلاة والسلام قال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار مبينا بذلك مكانة الأنصار وجاء عنه أحاديث كثيرة في ذكر مناقب الأنصار وفضاء الأنصار وقد مر معنا في هذا الكتاب جملة من هذه الأحاديث نعم قال رحمه الله تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب بأث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد الى بني جذيمة بني جذيمة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بأث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد الى بني جذيمة فدعاهم الى الاسلام فلم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا فجعلوا يقولون صبينا صبينا فجعل خالد يقتل منهم ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيره حتى إذا كان يوم أمر خالد رضي الله عنه أن يقتل كل رجل منا أسيره فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحاب أسيره حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين قال باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة أي جذيمة بن عامر وكان هذا البعث على إثر فتح مكة وقبل غزوة حنين على إثر فتح مكة وقبل غزوة حنين بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في نفر من الصحابة قيل عدتهم ثلاثمائة إلى هؤلاء فدعاهم إلى الإسلام. دعاهم إلى الإسلام وكان عليه الصلاة والسلام يأمر من يبعثهم من البعوث بذلك يبدأون بالدعوة إلى الإسلام فإنهم أجابوا إلى ذلك تركهم لأن المقصود أن تكون كلمة الله هي العليا فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا لأنهم يسمعون أن من دخل في الدين الإسلام يطلق عليه كفار قريش صابع صابع أي تارك لدينه فكانوا يطلقون هذا اللقب وعلق في أدهانهم أن من يدخل الإسلام أنه يقال صابع فدعاهم الإسلام قالوا صبعنا صبعنا بدل أن يقولوا أسلمنا أسلمنا فجعل خالد يقتل منهم ويأسر ودفع إلى كل رجل مننا أسيرة حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل, رجل مننا أسيرة فقلت قال عبد الله بن عمر والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحاب أسيرة حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا له هذا الأمر فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين استنكر عليه الصلاة والسلام استنكارا شديدا ما صنعه خالد رضي الله عنه وتبرأ إلى الله أو برئ إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك وخالد رضي الله عنه كان متأولا لأنه لم يتعلم ي... يعلنوا الإسلام لم ينطقوا بالشهادتين وإنما قالوا هذه الكلمة صبأنا صبأنا وهذه الكلمة قالها هؤلاء عن عدم معرفة لكن قد يظن أبضان والعل خالد رضي الله عنه ذلك قد يكون أبضان أن, أن هذا قول مثلا استهزاء أو عدم قبول للإسلام. ولهذا قالوا هذه الـ الـ الـ الكلمة صبعنا صبعنا نعم قال رحمه الله بحكة رجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة بن مجرز المدلجي ويقال إنها سرية الأنصار عن علي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليها رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه فغضب فقال أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني قالوا بلى قال فاجمعوا لي حطبا فجمعوا فقال أوقدوا نارا فأوقدوها فقال ادخلوها فهموا وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقول فررنا لأن نبي صلى الله عليه وسلم من النار فما زالوا حتى خمدت النار فسكن غضبه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ, فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة الطاعة في المعروف ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الترجمة في ذكر سرية عبد الله بن حدافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه وأورد هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية والسرية هي القطعة من الجيش واستعمل عليهم رجلا من الأنصار هو عبد الله بن حدافة السهمي رضي الله عنه وأمرهم أن يطيعوه وأمرهم أن يطيعوه فغضب وجاء في بعض الروايات فأغضبوه في شيء تسببوا في إغضاب أميرهم الذي هو عبد الله بن حدافة في شيء فقال لهم رضي الله عنه أليس, أن أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني قالوا بلى فقال رضي الله عنه وهو مغضب شد غضبه عليهم عندما صنعوا شيء أغضبوه به فقال اجمعوا لي حطبا فجمعوا قال أوقدوا نارا فأوقدوها فقال أدخلوها فقال أدخلوها قال لهم ذلك بعد أن قدم لهم بمقدمة أليس النبي صلى الله عليه وسلم أمركم أن تطيعوني قالوا بلى ذكرهم بذلك فجمعوا الحطب وأججوا النار قال أدخلوها فهموا أي هم بعضهم بذلك وجعل بعض يسكوا بعضا يمسك أي من هم أن يطيع وأن يمتثل هذا الأمر وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقول فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار فررنا من النبي صلى الله عليه وسلم من النار فلا يكون الطاعة مدخلة للنار لكن لا تكون الطاعة مدخلة إلى النار وهذا من فقهم رضي الله عنهم أرضاهم قالوا فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار فما زالوا أي على ذلك يمنع بعضهم ويحجز بعضهم بعضا من ذلك حتى خمدت النار حتى خمدت النار فسكن غضبه رضي الله عنه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة الطاعة في المعروف هذه قاعدة مهمة جدا الطاعة في المعروف إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق دخول النار لا يجوز لا يجوز للمرء أن يعذب نفسه ولا أن يعذب غيره أيضا في النار نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فالطاعة في المعروف فإذا أمر ولي الأمر أو الأمير أو نحو ذلك بمعصية للخالق لا طاعة لا, لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى ولهذا الأحاديث التي فيها الأمر بالطاعة لولاة الأمر إنما هي في المعروف أما في المنكر والمحرم والمعصية